13. استمع إلى الجمل ثم أعدها واكتبها في دفترك الطلاب ذاهبون إلى موقف الحافلات في الساعة الثامنة والربع رأيت الذاهبين إلى موقف الحافلات في الساعة الثامنة والربع الطالبات ذاهبات إلى محطة المترو إلا ربعاً. رأيت الذاهبات إلى محطة المترو في الساعة الثامنة إلا ربعا